فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية، ولا إلى أهله يرجعون، ونفق في الصور، ونفق في الصور، فإذا إن <تصفيق> كانت سَوْفَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي شُغُلٍ فَاکِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ كُلُوا وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لهم فيها خاتم ولهم ما يدعون سلاما طولا من رضي رحيم سلاما طولا من رضي رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم ألم أعهد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 فَذَٰلِكَ ظَنُّهُمُ الَّذِي كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأوا لقمنا عدا أعينهم فاستبق الصراط فأنا فَمَا اسْتطاعُوا نضيا فَمَا اسْتطاعُوا نضيا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَ مِنَ الْمدُنِ لَنَكْتُسِهِ فِي الْخَلْقِ أَلاَ يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَلَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكر وقرآن لَنَا كَانَ حَنِيًا بِيُومِ يشكرون واتخذون خَلَقْنَاهُم مِّن نُّطْفَةٍ أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِنَّهُ خَصِيمٌ الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا لَمَسَ نَمَا وَتْ